كان يصدق ان الصحبة تبيع المادة عشان فلوس كلها تتفرق عشان فلوس كله بيتلزة من بس كان يصدق ان الصحبة تلعب فزة ان يعنيه جمجرة او حزة خلوا دماغ انا عملت حدثة خلص انا معاكو خلصان شلا حزينة وكاد خسران على الفلوس تجري السعرانة تربط كنا عطلان ولا عالدنيا دنيا خربان ديكي चकلك حلو ولا نسيت كرت وشربت مش عارف افرق مين متشعبط مين متعلق فيكم ومصدق مين مبداه دايما في المبدأ مين علشان السيتي تلزق مين... مين... تصدق صدق في ناس كتير مستسكة نفسي في صاحب مبدع نفسي احلم تتحقق والاصحاب ما بيقولوش لأ اصحاب قدعان احمد الساق انا لما عطل بيدو نزاق دي واحد مش فرق بس مفيش اليومين دول فيه من تحت ويومين فوق ما ترنش عالتليفون اللي قصدو مفيه زور لو عصبت انت هبان قلش يا اخوي انت كدام درعان قدو على الفاق تب متوشو كشاب شفتوا ولادنا اللي زينا جوه حياتي كانوا زي الزينه وقت الهلس يكونوا جنبينا وقت الشده يكونوا في مارينا جامد طحينا بس احنا صحينا على الرجوله احنا اتربينا عيال لايما ماكيش وسكينا مكانكم محفوظ في الباتين ما بينفع كده ما بينفع كده كنت بحبكم كنت بحبكم كنت زلك كده بعدوا كلكم مش محتاج لكم مش اشوف وشكم ايه الدنيا اوه تعليكو كل الحصارة قفلت الشيشواش الدستارة ده معرفتكم ده بخصار الف خصارة عليكو الاخصار متجد عنا هديكو شكارة تدهن وشش كله عن محارة عمل تليفوني وضعي الطيارة مش بالعلم تبقى تهن مش بكلور تبقى فيلم صح صح بو انت بفلم تدربو تعمل فيلم مين بس كان يصدق ان الصحاب تبيع المبدع عشان فلوس كلها تتفرع عشان فلوس كله بيتلزق مين بس كان يصدق ان الصحبه دي طلعت فاسده ان عينكم ترى وحاسه خلو دماغ انا عملت حصه من بس كان ان الصحاب تبيع المبدع عشان فلوس كلها تتفرع عشان فلوس كله بيتلزق من بس كان ان الصحبه دي طلعت فاسده ان عينكم كره وحصه خلو دماغ عملك حصه